نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوريت والإنجيل من قبل هدى, من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد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 قل للذين كفروا سيغلبون ويحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لاولي بصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الماب قل أأنبئكم بخير من ذلكم لِلَّذِينَ التَّقَوِّوا دَرَبِهِمْ جَنَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرِهِ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةُ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ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 فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجِهِ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنَّ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَلَهُمْ مِينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ هَتَّدُوا وَإِنْ تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقاتلون ويقتلون بغير حق ويقاتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب اليم اولئك الذين حبطت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 ذلك بانهم قالوا لن تمسنا النار الا اياما قالوا تمسنا النار معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون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 وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءً أَمِنَّا دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِنَّ إِلا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 ان قادير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير وَمَا وما عملت من سوء إِن إن تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رأف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول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 إِذْ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ إِنَّ اللَّهَ يَبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ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 واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي ولبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم ان الله اصطفيك وطهرك واصطفيك على نساء العالمين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 ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أني يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضي امرا فانما يقول له كن فيكون ونعلمه الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جيتكم أني قد جئتكم بآية من ربكم اني اخلق لكم من الطين كهيه أني أخلق لكم من الطين كهيه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 إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوريت ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بايه من ربكم فاتقوا الله واطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا زراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله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 والله خير الماكرين اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا واجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه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 وآباءكم ونساءكم ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق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 جِئْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلَمْ تَحَانُّ جُنُفًا فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ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 أفئفهم من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لما تكفرون بأيات الله وأنتم تشهدون يا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 آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتي أحد مثل ما أوتيتم أو يحاكم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 ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم وان منهم لفريق يلونون الستهم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 أئكَتُوا النَّبِيَّنَ أرْبَاباً أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إذْ أَتُمُّ مُسْلِمُونَ وَإذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقاً نَبِيَّنَ لِمَا أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا به ولا تنصرنه. قال أقررتم أخذتم على ذلكم اصري. قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولي بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأسلم أرض طوعا وكرها وإليه ترجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وال اسباطي موسى وعيسى من ربهم وما اوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن نحن له مسلمون ومن يبتغ غيرا اسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات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 لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء إم فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبنين إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوريه قل فأتوا بالتوريه فاتلوها إن كنتم صادقين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 آمن تبغونها عوجا وأنتم شهدا وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلي عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى ظراط مستقيم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 أعداء ام فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوان وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون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 إلا أذي وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله, بحبل من الله وحبل من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 ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمه يتلون آيات الله آن الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم ال آخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات ويسارعون فِي الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير يكفروه والله عليم بالمتقين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 مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانا من دونكم لا يaelunakum خبالا لا يaelunakum خبالا ود ما عنتم قد بدت البغض من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر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 فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ادْعُوا لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَيْسَ يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ بَلَى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 أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربيع أضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون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 فآتيهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخره والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا تطيع الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله موليكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأويهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في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 إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في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 وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا تَجْمَعُونَ وَلَئِن مَّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لِإِلَٰهِكُمْ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ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 أصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم اني هذا قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير وما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 إيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل, فدروا قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتيهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمه من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزيدهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء, لم يمسسهم سوء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 انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب اليم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 ولا تحسبن الذين يبخلون بما اتيهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه ولله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَيُكْتَبُ مَا قَالُوا وَقَتْلُهُمْ أَمْ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقُولُونَ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ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 بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدني إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأمور وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ واشتروا بِهِ بِثَمَنٍ قَلِيلٍ فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أي يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب نليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء إن قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولي الباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض أرضِ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا اننا سمعنا منادي ينادي لل ايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع لبرير ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو انثي بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأذو في سبيلي وقتلوا وقاتلوا وَقُتِلُوا وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولا جنات تجري من تحتها. أنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأويهم جهنم وبئس المهاد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 وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهُمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجَرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيْعُ الْحِسَابَ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا